باب الوقف على أواخر الكلم وحاذير الوقف بكل الحركه إلا إذا رمتا فبعض الحركه إلا بفتح أو بنصب واشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي من مني لقارئ القرآن تقديمه أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالراشد والحمد لله إله خيتام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من والي